ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ ثُمَّ يَعُودُونَ والعدوان نُهُوا الرسول وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ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 إذَا تَناجَيتُم فَلاَا تَتَن جَو بِالإِسمِ والالعُدُوان فَلَا تَتَنا جَوْ بِالإِسمِ والالْعُدُوانِ وَمَصِيَةِ وَسُون وَتَناجَو بِالبِرِّ وَاتَّقَوى وَاتَّقُ اللهََّّ الذي إلَيْهِ تُحشَرون انَّمَنَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ اشْزُفُوا فَاشْزُفُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 كانوا آباءهم ولو كانوا آباءهم او ابناء او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات